إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنفسها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 بعد ضرّاء مسّته لا يقول إن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولإرجعت إلى ربي ولإرجعت إلى ربي إن لي عدّه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 أولم يَكْفِ بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيي